وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُغْنِ لِلَّهِ فَمَا لَهُ مِنْ نَادٍ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَام وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ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 وَبَدَّلَهُم مِّنَ النَّعْمَةِ إِلَى الْمِحْنَةِ وَدَخَلُوا فِي غَضَبٍ ۚ وَلِلَّهِ غَضَبٌ كَبِيرٌ وَبَدَّلَهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ نَكَالًا لَّهُمْ سيئات وَكَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً منا.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 117. ويصيبهم مَا ما كسبوا وما هم بمعجزين 118. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون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 111. أليس في جهنم مثوى للمتكبرين 112. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسه سوء ولا هم يحزنون 113. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل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 لئن اشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل لله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قضته يوم القيامه والسماوات مقويات بيمين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 119. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب